بوك تو نالا بهاي عارو ستة واربعون ستة واربعون ديسكولو في صالة الديسكو في صالة الديسكو إي سيتلو ينتق من بيا برينا من نارا؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ نينا مي دغرا كوتشو واتشا هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ تاپكوندا <تصفيق> بكل سرور بكل سرور మీకు మ్యూజిక్ నచ్చిందా? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ కంచం గోలగా ఉంది. عاليا قليلا. عاليا قليلا. కాని ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు చాలా బాగా వాయిస్తున్నారు. لكن الفرقه تعزف جيدا جدا. لكن الفرقه تعزف جيد جدا. ميريك قدك تريتشو وستنتارا؟ هل تأتي مرارا الى هنا؟ هل تأتي مرارا الى هنا؟ لا، هذه المده دي ساري. لا، هذه هي المره الاولى. لا، هذه هي المره الاولى. నేను ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ ఇక్కడికి రాలేదు. لم اكن هنا من قبل ابدا. لم اكن هنا من قبل ابدا. మీరు డాన్స్ చేస్తారా? هل تريد ان ترقص؟ هل تريد ان ترقص؟ తరువాత చూద్దాం. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. نينو انت باغا دانس سي يलेलेनो لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان ارقص جيدا ادي تشالا سيلو هذا سهل جدا هذا سهل جدا نينو تشوبيستانو انا اريك انا اريك واد <تصفيق> మరేపడేనా చూద్దాం ల ఫిల్ మరతి కాదిమ ల అల్ ఆఫ్దల్ ఫీ మర అఖరా మిర్ ఇం కవర్ కోసమైన ఎదరు చూస్తున్నారా హల్ తంతధిరు అహదన్ హల్ తంతధిరు అహద్ అవను నా స్నిహితిడి కోసమ్ నఅమ్ అంతధిరు సదీఖీ నఅమ్ انتظر صديقي اديغو اذن وجاء ها هو ياتي هناك بالخلف ها هو ياتي هناك بالخلف